إِن نَّكُونَ إِلَّا اعْتَرَافَ فُحْدُ آلِهَتِنَا بِسُكُوتٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ يَخَادِعُونَكُم جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ على اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مَن يَنصُرُ الظَّالِمِينَ إِلَّا هُوَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ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 هو أنشأكم من الأرض فِيهَا فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا دَمَا يَعبذُ أَبَ أُنَ أَتَنهنا أَ نحبُ دَمَا يَحْبُذُ أَبَ أُنَا وَإِن نَّنَا لَ فيِي شَكِم